قُم أَنزَلَ عَلَيْكُم زَغْلَعَ بَعْدِ مِ بَادِ الغُم م أَمَ وقائفهم قد أهمّتهم أنفسهم يظنون في الله غير الحق. ضن <تصفيق> الجاهليّة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يقولون. 119. إن الأمر كله لله 110. في أنفسهم ما لا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لا برز الذين كُتِبَ عليهم القتل إلى مضاجعهم. لبرز الذين كتب عليهم القتل. كم وليه محفص ما في قلوبكم، وأن الله عالم بذات الصدور. إن الذين تعلوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم إن الذي تولوا منكم يوم شَيْءٍ الجمعان إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ببعض ما تُؤْمِنُونَ وَأَنَّ قَوْلَ ٱللَّهِ عَنِ تَنقُ نُكَ اللَّيْنَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِاخْوَانِ ذِى ضَرَّوْا فِي الْأَرْضِ وقالوا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 سَمِعَ <سبيل> لِلَّذِي <الله> أَمُتَّمَ <أوهدتم> لَمَّا وَفِرْتُم مِّنَّمَا <الله> فِي وَرَحْمَتِ <خير>